وهذه قصيدة وطن يعذب في الجحيم للشاعر احمد محرم خلق لرغبة ان تجد وتدعبا وسجية الاسلام ان يتغلبا لا تلك تغفض من جناحيها ولا هذا يريد سوى التفوق مضلبا ربع النفوس عن الصغار وصانها عن أن تخاف عدوه أو ترهبا دين الفتوة والمروعة ما طغت لجج المنايا حوله فتهيبا المؤمنون على الحوادث إخوة لا يعرفون سوى الكتاب لهم أبا سلهم على شرف الأبوة هل رعوا ما سن من أدب الحياة وأوجبا بيت تضرق في البلاد وأسرة صدع الزمان كيان هابة شعبا وهن البناء فعات في فجواته عاد الفساد مدمرا ومخربا لبيك يا وطن الجهاد ومرحبا لبيك من داع أهاب وثوبا لبيك إذ بلغ البلاء وإذ أبا جد الزمان وصرفه أن يلعبا من ذا يرى دمه أعز مكانة إني أرى المعراج عند جلاله وأرى النبي وصحبه والموكبا وطن يعذب في الجحيم وأمة أعزز علينا أن تصاب وتنكبا بقلوبنا الحر وفي أحشائنا ما شب من أشجانها وتلهبا وبنا من العلم المبرح ما بها وأرى الذين القاء شد وأصعبا نتجرع البلوى وندرع الأسى نرعى لإخوتنا الذمام الأقربا إنا لنعلم أن آكل لحمهم سيخوض منا في الدماء ليشربا البيت يطرب من أنين جريفهم أرأيت في الدنيا أنينا مطربا إن الذي جعل السلام مراده جعل الدماء سبيله والمركبا إن كان قد غمر الزمان وأهله كذبا فمن عاداته أن يكذبا ركب الرياح الى القوي يروضه شرسا يقلب نابه والمثلبا طارت به وظؤاده في روعة يتلمس المهوى ويبغي المهربا أرأيت إذ سكب الدموى غزيرة يأبى الحياء لمثلها أن يسكبا متصنع باسم الضعيف يريقها وهو الذي ترك الضعيف معذبا ما كان أصدق نسكه لو أنه رحم البريء ولم يحاب المذنبا يهدي بذكر العدل في صلواته أرعيت عدلا بالدماء مخضبا جرح تقادم أهده وتفتحت أفواهه تدعو الأساة الغيبا أنتم أسات الجرح فاتخذوا له من طب شيخ أساتكم ما جربا وصفت دواء لكم وخلف علمه فيكم فأين يريد منكم من أبا يا قوم لستم بالضعاف فغامروا وخذوا مطالبكم سراءا وثبا أفما كفاكم قوة في دينكم ما جمع الايمان فيه والا با يا اله يعرب من يريني خالدا يزجل خميس ويستحس المقنبا من شاء منكم فليكن هو لا يقل ذهب القديم فانه لن يذهب اثر باق والزمان مجدد والسيف ما فقد المضاء ولا نبا رد المظالم عن محارم أمة ردت ظنون ذوي الجهالة خيبا لم يعطي أوطان العروبة حقها من كان يطمع أن تباع وتوهبا